سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعل اتخذوا من دوني وكنا درية مَنْ حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا ولا تعل نعلوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ألي بأس شديد ألي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو ال والإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلا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 تعبك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزور وزارة وزارة أخرى.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 جهنم يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهؤلاء كان سعيهم مشكورا كلن مدّها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 118. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 119. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا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 وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْتَ بِذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخوانَ الشَّيَاطينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا